يلي منحك الناس وش فيكم غبون البشر لا ضقت منها تزيدوا ط ع و ن ولا تحاول ترضي الناس وتقول اشتبون غايه لو تجهد النفس ت ق س ر دونها وان جلست في مجلس الزور واللي يكذبون لا ي غ ر ق كثره الزاد فوق صحونها ان جلست في مجلس الزور تقفا كالطعون وان حكيت ب ك ل م ة الحق ما يرضونها خذ كلامي ان جلست في مجلس الزور تقفا كالطعون وان حكيت ب ك ل م ة الحق ما يرضونها وانتبه انتبه ع ث ر ة خويك يليها ل ق ر ب و ن انك تبين للاجناب وش ممونها ض صاحبك وعيال عمك وربعك يكرمون قدرهم لو بعت ل ا ج ن ا ب لجل عيونها لو جفاهم زادهم بعد لو جفاهم زادهم بعد فالفزعه يجون و د ت ي يبقى صداها ولا ينسونها خذ كلامي يا محمد وهونها د ه و ن كم تجرعت ا ل م ر ا ر ة وذقت غبونها أ ش ع ر ت ن ي بما لا يشعرون والمصايب درستني و أ ن ا م م ن و ن ه ا لان صرت ع ل م الناس كيف يرتبون الجروح وكيف الالام ما يسلونها عيش جرحك وانت راضي تلذذ بالشجون النفوس أ ح ي ا ن تحتاج انطي شجونها الصباح يعلم الناس كيف يقدروك ما فضح ستر الليالي ومن يسلونها والليالي لو ل فضح سترها ن و ر العيون كان شفنا عادل الناس من مجنونها آ ه يا مقسى الصباح يعلم الناس كيف يقدرون ما فضح ستر الليالي ومن يسرونها والليالي لو فضح سترها نور العيون كان شفنا عادل الناس من مجنونها اه يا م ق ز ى نجاحي على اللي يكرهون واه يا محلى بيوتي على مفتونها ايه يا ك د ر ا ن شاريه واللي يشرهون وناس لا قلنا قصيده تكون مقرونها ما علينا د م الناس ناسي ع ش ق و ن والقصيده قبل ل ق و ل ه ا يقرونها ما زعلنا و ا ل ن ه ي ا ت اللي يصلون خل ناس من ورا ناس تسن سنونها ان حكيت ع ل م الناس ما لا يعلمون وان كتبت الخص القول في مضمونها وان بغيت انزه النفس عما يصفون ا ل ق ت ب ق على شكها وظنونها الشيوخ الشيوخ الشيوخه م كلمة وملايين ما ة ينثنون يثنوها وأنا وأجزة و خ من ش ي الشعر لا والفعائل الناس ما يجحدون تبطي ي ح و ن م الي ا ش و خ الناس ي تحاكو ب ك ل م ة ينثنون ك ل م ة وعجزه وملايين ما يثنونها و أ ن ا شيخ من شيوخ الشعر لا يجحدون والفعايل تبقي الناس, الناس ما يمحونها كل ما عديت رجم المعالي يزعلون ا ل ل ه ي ا ا ا ن ي ه غث الناس وشرط عيونها لا تحاول ترضي الناس وتقول ي ش ت ب و ن غايه ل ل ي تجد لنفسك